بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام قتل وتشريد في افغانستان اطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار على مناطق مختلفه في المدن الفلسطينيه وصل الى الرياض اليوم علي انفجرت سياره ملغومه كانت تقل الشيخ قصف طائره صغيره شمال وجنوب كم كانت قرب الحافلة وقت الانفجار بسم سرايا القدس الجناح العسكري الأخبار كل يوم تأتي بما يذمي القلوب تسلط للكفرة إذلال للمسلمين يزداد وإلى الله المشتكى بعض المسلمين يكاد يصاب باليأس مما يرى ولا يأس مع الله تبارك وتعالى لا يأس مع وجود التائبين والصالحين والرافعين أكف الضراعة إلى الله بأن ينصر الله عز وجل هذه الأمر لماذا لا نتنم؟ إن الذي يمكن أن ينصر الله ينجي هذه الامه من حالها المتردي التوبه الإخوة نرجو أن يحصل توبة جماعية توبة عامة إذا تابت الأمة إلى ربها متعها الله بالحياة السعيدة ومكن لها في الأرض وهي موعودة في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما التوبة يا عباد الله من تهميش الدولة دين التوبه من الدعوه الى الفواحش ومن تلميع الرموز التي تدعو الى الفواحش التوبه من التبعيه للغرب التوبه من ترك تحكيم ما انزل الله بين الناس التوبه من تربيه الشعوب على الرقص والله والخنا التوبه من ترك الجهاد في سبيل الله لماذا لا نتوب يا, يا ربي اني عند بابك واقف مستنطر الرحمات فرحا غربتي يا من يقيل بفضله اثراتنا فضلا اقل بعميم فضلك عثرتي ربي ان اجملنا الاحسان واغفر ما مضى من سيئات قد بدت وخطيئت أخي المسلم هل أنت ممن يفكر في التوبة كل صباح ومساء أخي المسلم هل فكرت يوما في حكم التوبة أخي في الله هل ذقت حلاوتها في يوم من الأيام أخي المسلم هل حصرت الأمور التي يجب أن تتوب منها أخي في الله هل لك تجربة مع التوبة أخي في الله هل تعلم حقيقتها أخي المسلم أسئلة كثيرة احرص على معرفة إجاباتها وبسرعة فإن فيها سعادة الدولة الدنيا والاخره باب التوبه مفتوح ليس بينك وبين هذا الباب الا ان تعزم وتتوكل على الله وابشر بقول الله تعالى لاؤلائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا عبد الله التوبة التي يريدها الله منا هي التوبة النصوح التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات كما نحن بحاجة الى هذه التوبة ولكن الشيطان يرمي حبائله علينا ويصرفنا عن طريق التوبة والهداية اخي الحبيب لماذا لا تتوب اجل لماذا لا تتوب الا انت غافل عن التوبة ومغتر بما تقدمه من قليل الطاع ام معتمد على سعة رحمة الله ومتمسك بباب رجائه ومبتعد عن باب عقابه اه هو اغترارك بامهان الله للطاغين والمذنبين ام انت محتج بقضاء الله وقدره على تناديك في المعاصي وبعدك عن طريق الهدايه ام انت خائف من لمز السفهاء لك وتخشى زوال الشهره والمنصب ام تؤجلها وتعلقها بامور مستقبليه ام انك لا تثق في دوام توبتك وتخشى أن ترجع إلى ذنبك أم يحؤل بينك وبين التوبة جلساء السود وما أدراك ما جلساء السود صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تأخذ بيدك وتصحبك معها لسماع هذا الشريف واستجلاء معوقات التوبة مع فضيلة الشيخ سلطان العيد فيه لماذا لا نتوب الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان من رحمه الله عز وجل بعبادته انه يفرح بتوبه العاصي المقصر في حق ربه وان هذه الفرحه من الله تبارك وتعالى عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاطجع في ظلها وقد ايس من راحلته فبين هو كذلك اذا هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث هذه فرحه احسان وبر ولطف لا فرحه محتاج الى توبه منتفع بها اخي المسلم هل انت ممن يفكر في التوبه كل صباح ومساء اخي المسلم هل فكرت يوما في حكم التوبه هل حصرت الامور التي يجب ان تتوب منها اخي في الله هل لك تجربه مع التوبه وهل تعلم حقيقتها وشروطها هل ذقت حلاوتها في يوم من الايام اسئله كثيره احرص اخي المسلم على معرفه اجاباتها وبسرعه فان فيها سعاده الدنيا والاخره تظاهرت الادله من الكتاب والسنه على وجوب التوبه الى الله وعلى جميع الناس بلا استثناء صالحهم وطالحهم كبيرهم وصغيرهم من المكلفين الرجل والمراه الحر والعبد كلهم في هذا الباب سواء بل انها تجب على جميع الخلق مسلمهم وكافرهم بل ان المنافقين وهم الموعودون بانهم في الدرك الاسفل من النار طلبت منهم التوبه الى الله تبارك وتعالى ان التوبه لها منزله عظيمه عند الله لانه بها يتحقق صلاح العبد وفلاحه في الدنيا والاخره ولذا يقول تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبه التي يريدها الله منا هي التوبه النصوح يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اخى المسلم اذا علمت وجوب التوبه وحب الله وفرحه بالتائبين فاعلم انه لا يجوز ابدا ان تؤخر التوبه ولا تجعل يا اخي للشيطان عليك سبيلا حين تقول في نفسك سافكر في الموضوع وربما قلت لعلني اتوب قريبا ان ملك الموت لا يستشير احدا ماذا تقول لربك اذا ناداك يوم القيامه ماذا اجبتم المرسلين عبد الله التوبه النصوح التي يريدها الله منك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 انتهى كلامه رحمه الله التوبه اذا وجدت حقيقه يا اخي المسلم غيرت حياه الانسان وتفكيره وسلوكه كلامه واخلاقه تعامله فيصير شخصا اخر بل انها تظهر على وجهه ان للتوبه اشراقه في الوجه يقراها كل ذي بصيره في ديننا عباد الله اعلموا ان التوبه لا تكون مقبوله عند الله الا اذا توفر فيها ما يلي اولا الاخلاص لله تعالى لا يكون الباعث على التوبه مرائات الناس او البحث عن سمعه الطيبه مثلا في الدنيا او ان تجعل التوبه سبيلا لتحصيل منصب او مال او جاه او ارضاء لمخلوق كزوجه او والد او والده بل لا بد ان تكون التوبه خالصه لوجه الله عز وجل وطمعا في مرضاته وخوفا من عقابه حبا له جل وعلا ثانيا الاقلاع عن الذنب لا يكفي يا اخي المسلم ان تقف عند حد التذكير في التوبه والتاثر بالموعظه حال القائها انك تجد نفسك تتفاعل مع المواعظ تتفاعل معها بمشاعرك وعواطفك فقط بلا اقلاع مباشر عن الذنب المطلوب التوبه منه عند ذلك لم تحصل التوبه لا تحصل التوبه الا بمفارقه الذنب بعض المسلمين يحبوا الاحاديث عن التوبه والمواعظ ومع كثره ما يسمع فانه لا يحرك ساكنا لا يغير واقعه وكان الحديث عن التوبه يخص غيره لا يخصه هو او ان له مجالا في التفكير والتسويف وكل هذا من الشيطان اعاذنا الله واياكم منه نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاقلاع عن كل معصيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد فيا عباد الله ومن الامور التي لا تصح التوبه الا بها وهو الامر الثالث الندم على ما مضى من التفريط في جنب الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبه لماذا كان الندم توبه ولماذا صارت التوبه لا تصح الا بشيء من الندم لان الندم علامه قويه تدل على صحه ما في قلب التائب وتدل على سلامه التوبه من المقاصد الاخرى ان العبد اذا اقلع عن معصيه من المعاصي خوفا من الله عز وجل وطمعا في رضاه وجنته عند ذلك سيتذوق امرا لا يمكنه ابدا ان يفرط فيه بل يجعله يندم على تاخيره في امر التوبه ويقول في نفسه كيف كنت ارتكب مثل هذه المعاصي وكيف كنت غافلا عن هذا الخير العظيم فيتمنى انه لم يكن يقع في تلك المعصيه ابدا وقد خلصته الله تعالى منها بفضله واحسانه ولذا فان من علامات فساد التوبه ان ترى العبد ربما يتذكر بعض الذنوب التي تركها يتذكرها على سبيل الذكريات المسلية الباعثة في نفسه الانسه والراحه واذا اجتمع مع بعض من كان يصنع معهم هذه المعصيه ربما صار يتحدث عنها بشيء من الفخر والسعاده هذا والله دليل على فساد توبته لا على حسنها وصلاحها وسلامتها ولذا فان الندم لا بد منه لا بد ان يكون هناك ندم على ما حصل من التقصير في جنب الله تبارك وتعالى رابعا العزم على عدم العوده الى المعصيه التي تاب منها العبد ومعنى هذا ان يعاهد العبد رب ان لا يرجع الى ذلك الذنب ويخاف ان ياتيه الموت وهو قريب من تلك المعصيه نعم يا عباد الله ان الذنب الذي تاب العبد منه لا بد ان يظهر العبد لربه انه عازم على عدم الرجوع يظهر لله صدقه وجده ويؤكد هذا بفعل كيف يكون ذلك يبتعد عن اجواء المعصيه وعن اهلها وعن اماكنها واسبابها وهذه المساله هي التي يقع فيها كثير من التائبين فيحصل عندهم الحور بعد الكور يتوب ثم يرجع السبب انه حصل عنده الاقلاع وحصلت عنده همة جعلته يندم لكنه لم يعزم ولم يعمل بمقتضى هذا العزم فتراه يحوم حول اجواء معصيه ولو اردنا ايها الاخوه ان نمثل بمثال بعض المسلمين هداهم الله يبتليهم الله بشرب المسكر وهم ليسوا قله وبعضهم مصلون نعم بعضهم من اهل الصلاه ويبتليهم الله بشرب المسكر وهذا المسكر الخبيث له اثر في حياتهم الزوجيه والتعامليه والاجتماعيه هؤلاء كثير منهم لانهم مسلمون ما حتى لو شربوا الخمر هم مسلمون يحبون التوبه ويفكرون فيها كثيرا ولو اردت منهم موعظه عن الخمر ربما اعطاك بعضهم موعظه لماذا لا يستطيعون تركها وربما كان لهم اكثر من محاوله السبب انهم يحومون حول اجواؤها اذا تركت يا اخي المعصيه فابتعد عن اهلها اذا اجتمع بك اصحاب السوء الذين يجرونك الى هذه المعاصي فقل لهم قوله رجل اني واياكم لا نلتقي ابدا حتى تتوبوا الى الله حتى تكون اجتماعاتنا على خير نجتمع في المسجد ونجتمع في البيت على طهاره ونظافه اما على المسكر لا اذا قال العبد هذه الكلمه اظهر لربه جل جلاله انه صادق وانه عازم بالفعل على عدم الرجوع اما ان يرجع الانسان الى صحبته وربما سافر الى الاماكن التي يشرب فيها الخمر وربما اتصل بفلان وفلان فهذا امر يدل على ان الرجل ليس بصادق في عزمه على عدم الرجوع ولذا فان الامر يجب ان ينتبه له يا عباد الله وهذا يصدق على اي معصيه بعض الناس تكون معصيته في ادمان النظر الى الحرام فهو يترقب الساعه التي ينظر فيها الى بلايا ومنكرات وفواحش من خلال ما يعرض في بعض وسائل الاعلام فهو من اهل الصلاه وربما كان من اهل الخير والاحسان والبذل والانفاق لكنه لا يطيق الصبر عن هذه الفواحش وهذه القاذورات وهي في الحقيقه قضيه ادمان فكما ان للخمر مدمن فان للقنوات ولمشاهده الفواحش مدمنين ايضا كيف يتخلص من هذه المعصيه يقطع الطريق على نفسه نهائيا ان يجلس في هذه الاماكن هذه الاجهزه لا يجلس امامها ولا يذهب الى الاماكن التي هي فيها ان كانت في بيته فلييركلها خارج البيت انه يريد الجنه وهذه تصده عن الجنه فلماذا يبقيها لماذا يبقيها اذا يا عباد الله هذا الشرط وهو العزم على عدم العوده الى المعصيه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 ما لم يغرغر ساعات الغرغره حين يذوق مراره الموت ويقال الله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان هذه ليست توبه سادسا ان تكون قبل طلوع الشمس من مغربها لما جاء في صحيح مسلم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 وتوبت بعض المقتلسين وتوبت بعض الظالمين لبعض المخلوقين توبت العامل والموظف من قبله كثيرة وسرقة الموظف والعامل من كثيرة هذه توبة تحتاج الى زيادة وهي ان يرد الحق الى صاحبه قبل ان يقابل ربه جل وعلا وحين ذاك فان الله عز وجل قد يغفر له فيما بينه وبين المخلوق اما الحقوق التي بين المخلوقين فلا بد من براءه المخلوق ولا بد من تسامحه عن الذي ظلمه واخذ حقه عباد الله ان الحديث عن التوبه حديث ذو شجون التوبه فيها كثير من الاحكام التي تحتاج الى بيان وفيها كثير من المحفزات التي يحتاجها المسلم سيكون لنا ان شاء الله تواصل في الحديث عن التوبه وسنذكر امثله نسال الله عز وجل باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان تكون دافعا لنا جميعا ان ننقلع عن كل معصيه وان نرجع اليه سبحانه وتعالى فانه جل وعلا يفرح بتوبتنا فرحا عظيما افلا يستحق هذا الرب الكريم العظيم الرحيم اللطيف البر ان نقبل عليه وان نسارع الى التوبه اليه جل وعلا بلا والله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما الخطبه الثانيه ايها الاخوه المؤمنون كان حديثنا في الجمعه الماضيه عن فضل التوبه الى الله تبارك وتعالى وفرح الله جل وعلا بها وتحدثنا عن شروطها التي لا تصح الا بها ونقول هذا اليوم ان كثيرا من اخواننا المسلمين تلوح له التوبه كثيرا ولكن يحول بينه وبينها امور وهذه الامور لا شك انها من عمل الشيطان فلنتق الله تبارك وتعالى ايها الاخوه ولنبادر بازاله هذه العوائق التي تحول بيننا وبين رضا الله تبارك وتعالى فنقول وبالله التوفيق من ابرز العوائق التي تجعل كثيرا من اخواننا المسلمين الواقعين في بعض الذنوب التي لا شك عندهم فيها بمعنى انهم يجزمون انهم على خطا وانهم على معصيه ومع ذلك لا يتوبون منها من ابرز هذه العوائق انهم يؤجلون التوبه بعض الناس يعلموا يقينا خطاه ويدرك معصيته ويجزم في قراره نفسه حرمه ما يقع فيه من معاص ومخالفات اعتاد عليها وصارت من طبعه بل انها جزء من حياته لكنه يؤجل التوبه ويسوف فيها ويعلق توبته باشياء فربما قال بعضهم حتى اتزوج سبحان الله وهل التوبه لا تجب الا بعد الزواج وبعضهم يقول حتى اتخرج وبعضهم يقول حتى اعود الى بلدي وبعضهم يقول حتى ابلغ ال40 ويقول الثاني حتى ابلغ ال50 ويقول الثالث حتى ابلغ ال60 وهكذا يا عباد الله لا يدري كل هؤلاء ان قدورهم ربما كانت قد حفرت وان اكفانهم ربما كانت ايضا قد طيبت لهم وهم لا يعلمون كثير من الذين ماتوا لم يكونوا يفكرون ابدا في الموت لكنه بغتهم فلم يستطيعوا توصيه ولا الى ربهم يتوبون ويرجعون وربما قال بعض الناس هداهم الله ساتمتع قليلا بهذه المعاصي حتى اتوب ساتمتع ساستمر في بعض المعاصي ثم بعد ذلك اتوب وهذا ايها الاخوه كله من الشيطان واسباب هذه الغفله يرجع الى جهل هؤلاء كلهم بان التوبه واجبه على الفور تجب التوبه مباشره لا يجوز تاخيرها قال العلماء اما وجوب التوبه على الفور فلا يستراب فيه بل انه واجب باجماع المسلمين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى المبادره الى التوبه من الذنب فرض فرض على الفور لا يجوز تاخيرها فمتى اخرها العبد عصى بالتاخر فاذا تاب من الذنب بقي عليه توبه اخرى وهي توبته من تاخير الذنب انظروا يا عباد الله الى هذه الدقه التي ربما لم نفكر فيها العبد اذا اخر التوبه ثم تاب من الذنب يجب عليه ان يتوب من تاخيره للتوبه يقول ابن القيم رحمه الله وقل ان تخطر هذه ببال التائب بل عنده انه اذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء اخر وقد بقي عليه التوبه من تاخير التوبه انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوه في الله احذروا سوف فانها احد جنود ابليس واعلموا ان التعجيل بالتوبه فرض كما ان التعجيل من مصلحه التائب كيف يكون التعجيل من مصلحه التائب نعم لان المعصيه اذا اخرت التوبه منها صارت عاده للذي يقع فيها فلا يستطيع الفكاك منها في كثير من الاحوال تصير طبعا له لا يقبل التغيير وربما عاجلته المنيه مصرا على ذنبه فكيف يلقى ربه عز وجل ان كثيرا من الذين اخروا التوبه من بعض المعاصي عاقبهم الله في الدنيا بعدم التوفيق للخلاص منها في المستقبل فصار التخلص منها صعبا للغايه بل انها جلبت لهم ذنوبا اخرى ولو انهم بادرو بادرو واسرعوا بالتوبه لوجد الله عز وجل قد يسر لهم اسباب الخلاص والله جل وعلا غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه تصوروا ايها الاخوه هذا الحديث ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه فاذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها واذا زاد زادت حتى يغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الإمام أحمد والثرمذي يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما هذه الغفلة ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون ما هذه الرقدة وأنتم مستيقظون كيف نسيتم الزاد وأنتم راحلون أخي المسلم أخي المسلم إن كنت ممن يسوف في التوبه الى الله الى هذا اليوم فاعلم ان ربك جل وعلا قد فتح لك اليوم بابا ربما كان دخولك منه الى سعاده لا تشقى بعدها ابدا ليس بينك وبين هذا الباب الا ان تعزم وتتوكل على الله اما بعد فيا عباد الله فمن المعوقات التي تعوق بعض المسلمين عن التوبه الى الله انهم يرغبون التوبه ويحبونها ويتمنون لانفسهم ان يكونوا على احسن حال حتى اذا جاءهم الموت لم يكن عندهم ما يتحسرون عليه لكنهم مع الاسف الشديد يصدهم عن التوبه الخوف من الناس نعم يخافون من الناس يخافون من لمز الناس ومن كلامهم ومن عيبهم كم من مسلم حدثته نفسه بلزوم الاستقامه لكنه خاف من عيب الناس له ووصفهم له بالتشدد والوسوسه وغير ذلك مما يصدر من بعض من لا خلاق لهم فتجد هذا المسكين يترك ما فيه نجاته مراعاه لاولئك البطلين ويجب على هؤلاء المتخوفين من لمز وعيب بعض الجهله ان يعلموا ان كثيرا من المنغمسين في المعاصي المدمنين لها لا يحبون لغيرهم ان يتوب حسدا من عند انفسهم وخوفا من ان يكون اولئك افضل منهم حتى قال بعض السلف والصدق ما قال قالوا عن بعض شراب الخمر ان بعضهم انهم ود لو شرب الخمر كل المسلمين حتى يستووا معهم نعم بعض العصاه يحب ان يقع كل المسلمين في معصيته حتى يصيروا مثله نسال الله العافيه والسلامه ثم يا اخي المسلم هل نسيت يا من يخاف من الناس هل نسيت انك قد خفت من الناس اكثر من خوفك من الله اتخشونهم فالله احق ان تخشوه نعم يا عباد الله ما معنى ان يخاف الانسان من الناس اكثر من خوفه من الله تبارك وتعالى اليس هذا دليلا على ذبول وضعف الايمان ثم هل نسيت يا اخي المسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهم بالجنون وبالسحر وبالكهانه الا لما استقام على شرع الله تبارك وتعالى قال الله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون يعني متشددون غالون منفرون كلمات تسمع كثيرا من بعض البطالين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم يعني يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوى بالكفار وما كانوا يفعلون ثم اعلم يا اخي المسلم ان ما يصيب التائب المستقيمه على شرع الله ما يصيبه من اذى الناس وكلامهم عنه انما ذلك ابتلاء له من الله تبارك وتعالى ليمتحنه ويعلم منه صدق التوبه فاذا صبر واحتسب ولم يبالي بالمخلوقين فانه على الحق ان شاء الله فيثبته الله جزاء له على الحق حتى يلقاه ويكفيه الله تبارك وتعالى شر شياطين الانس والجن قال الله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ثم ماذا يضيرك يا اخي المسلم اذا كان الذي ينتقدك هم المنحرفين والشاردين عن ضاعه رب العالمين واذا اتتك مذمه من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل ثم تذكر يا اخي المسلم انك ستقبر وحدك وستحشر وحدك فلا ينفعك الناس لا بمدح ولا بذم ينفعك رضا الله تبارك وتعالى عنك اسالوا الله عز وجل ان يرضى عنا جميعا انه سميع قريب ايها الاخوه في الله بعض الناس يتركون التوبه خوفا من ذهاب الشهره وذهاب الجاه وذهاب المنزله والحظوه وبعضهم يقول ان الله غفور رحيم وبعضهم يقول اناس كثيرون عصوا ولم نرى انه قد وقع عليهم شيء وغير ذلك من الاغلاط البينه التي سنتحدث عنها ان شاء الله تعالى في خطب قادمه الخطبه الثالثه اما بعد فلا زال حديثنا ايها الاخوه عن العمل الذي لا ينقطع حتى تطلع الشمس من مغربها عن العمل الذي يجب ان يكثر كل واحد منا التفكير فيه دائما الا وهو التوبه الى الله عز وجل حتى يلقى كل واحد منا ربه وقد رضي الله عنه نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من المرضيين تحدثنا في الجمعه الماضيه عن بعض الاسباب التي تحول دون توبه بعض المسلمين ومن ذلك ان كثيرا من المسلمين يؤجلون التوبه ويسوفون ومنهم من يترك التوبه خوف لمز الناس وخوف عيبهم وقد اجبنا عن هاتين الشبهتين ونواصل الحديث عن هذه القضايا المهمه التي هي بلا شك تحول بين كثير منا وبين الوصول الى المنزله التي يحبها لنفسه فمن ذلك يا عباد الله ان بعض الناس يتركون التوبه مخافه ذهاب الجاه والشهره والمكانه والمنصب وغير ذلك من حطام الدنيا فكم من انسان اذا سمع احاديث التوبه سالت دموعه على خديه فما يلبث اذا خرج من مكانه تلك الموعظه الا وكانها حدث من الاحداث مر لا يعنيه سببه في ذلك انه يعلم ان التوبه الى الله ستغير كثيرا من مجريات مكانته العلاقات مع بعض الناس ربما تتغير كثير من الناس الذين يعرضون عليه امورا من امور الدنيا سيتحفظون معه لانهم يخافون من ايمانه وصدقه كثير من الناس يقول اذا ظهرت علي اثار الطيبه والخير ضاعت علي كثير من المكاسب سبحان الله ان نقدم هذا الحظ العاجل الزائل الذي حلاله حساب وحرامه عقاب على جنه عرضها السماوات والارض يوم ان يدخل الناس جنه ربهم فيقال لهم خلود فلا موت ما هذه العقليه يا عباد الله يكون لبعض الناس شهره في امر من الامور كبعض الذين يبتليهم الله بممارسه الغناء نسال الله العافيه اهلنا ولكم ولذرياتنا هؤلاء مع الاسف اذا فكروا في التوبه لا تطاوعهم انفسهم حيث يقول لهم الشيطان ان التوبه ستقطع عليكم هذه المزايا شهره صوركم في كل مكان يعجب بكم الرجال والنساء يصفق لكم فاذا تركتم هذا ستزول كل هذه الاشياء فضلا عن شياطين الانس الذين يحومون حولهم حتى يحموهم من التوبه الى الله وصدق الله جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما تاب بعض المغنين وبعض الفنانين وبعض المغنيات والفنانات ولكن ما ان مكثوا في التوبه يوما او يومين حتى احاط بهم جند ابليس وصرفوهم عن التوبه ينقلون لهم الفتاوى الباطلة الصادرة من فسقه لا تقبل شهادتهم فضلا عن فتاواهم فاذا بهم يرجعون الى الباطل يرجعون الى الباطل ظانين انهم لم يكونوا على شيء ولكن الله عز وجل يعلم صدق القلوب هؤلاء يا عباد الله الذين يخافون على هذه المزايا وهذه الشهرة ان تذهب عنهم حصل لمن قبلهم شيء من هذا فهذا ابو العتاهيه شاعر الزهد رحمه الله تعالى ينصح ابو نواس شاعر الخنا ويلومه على انغماسه في المعاصي ويسدد عليه في النصيحه حتى لا يموت وهو على هذا الكلام البذيء فيقول ابو نواس اتراني يا عتاهيه باركا تلك الملاهي اتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي سبحان الله يخاف على الجاه الذي كان عنده وقد يكون للانسان شهرة ادبيه او مكانه اجتماعيه ولكن له اراء مخالفه لشرع الله لكنه لا يتوب خوفا من ذهاب هذه المكانه وهذا الخوف من الشيطان بل ان ذلك نقص في عقل هذا الانسان وضعف في شخصيته وضعف في مرواته ان الانسان الكريم الشجاع هو الذي يرجع عن خطئه ولا يتمادى فيه ويجب ان يعلم هؤلاء يجب ان يعلموا انهم اذا تابوا واحسنوا العمل وطابت سيرهم فان لهم المنزله العاليه عند الله وعند المؤمنين في الدنيا والاخره ثم ان الشهرة والجاه والمال انما هي اعراض زائلة تنتهي بنهاية الانسان فماذا ينفع هؤلاء اذا قدموا على ربهم جل وعلا ان العاقل هو الذي يبحث عن محبة الناس واحترامهم من اجل دينه ومن اجل مروءته ومن اجل عقله واخلاقه ونفعه للخلق فكم من اناس ثانت لهم المكانة الكبيرة من اجل اموالهم فلما تغيرت احوالهم وخسروا اموالهم انفض عنهم اقرب الناس وكم من صاحب منصب تنهال عليه الجموع في المناسبات فاذا ترك المنصب كان احد لا يعرفه بل ان بعضهم ربما يصاب بعد ذلك بامراض نفسيه فيكون في مصحات فلا يزوره احد يا عباد الله ان الذي يحب من اجل دينه ومن اجل خلقه ومن اجل مرواته ومن اجل نفعه للناس وقضاء حوائجهم هذا هو الرابح ان شاء الله ان اخلص النيه لله تبارك وتعالى عباد الله ومن المعوقات التي تعوق توبت بعض المسلمين ان بعض الناس يكون لهم عمل صالح وقد يحسبون من الصالحين ومن الخيرين فتكون سيرهم حسنه ويظنونهم في قراره انفسهم انهم ليسوا بحاجه الى توبه فيظن هذا المسكين ان وصف الملتزم او وصف الصالح او وصف الطيب يكفيه عن التوبه الى الله تبارك وتعالى وهذه غفله غفله عظيمه لان الناس كل الناس بحاجه الى تكرار التوبه والاكثار منها ولو كان احد مستغنيا عن التوبه لكان سيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم هذا مسلم في صحيحه يروي لنا عن الاغر المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب في اليوم اليه 100 مره 100 مره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيميه رحمه الله الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم معصومون معصومون من الاقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما اخبر الله به عنهم من التوبه يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبه نقصا بل هي من افضل الكمالات وهي واجبه على جميع الخلق انتهى كلامه رحمه الله ثم ان كثيرا من المسلمين تخفى عليهم بعض الذنوب ويجهلونها نعم يا عباد الله ذنوب كثيره لا نعرفها يقول ابن القيم رحمه الله ولا ينجي من هذا الا توبه عامه مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم فان ما لا يعلمه العبد من ذنوبه اكثر مما يعلم ولهذا يا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل من منا يسمع دبيب النمل الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل واذا طالب بعض الغيورين بعض الدعاه وبعض المحسوبين على العلم طالبوهم بالحديث عن التوحيد وعن الشرك قالوا انتم تكفرون الناس وتبحثون في عقائد الناس وهذا امر اكل الدهر عليه وشرب ونحن قد رضعنا التوحيد مع حليب امهاتنا كلام سفيه لا يساوي شيئا الشرك لو كان احد يامن على نفسه لكان ابراهيم الذي قال عليه السلام اجنبني وبني ان نعبد الاصنام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشرك انه اخفى من دبيب النمل الشرك فما بالكم يا عباد الله بما هو دون الشرك انبياء الله خافوا على انفسهم المعاصي يوسف عليه الصلاه والسلام يقول عن فتنه النساء التي تساهل كثير منا فيها هذه الايام نظرا واختلاطا وكلاما وتسهلا يقول والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين الله اكبر حينما تكون النفس لا تعلق لها الا برحمه الله فتطلب العصمه من الله عز وجل وهذه من معاني التوبه الى الله تبارك وتعالى يقول عليه الصلاه والسلام الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه فكيف الخلاص منه يا رسول الله اخفى من دبيب النمل كيف الخلاص منه قال ان تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم رواه الامام البخاري في كتابه الادب المفرد وهو حديث حسن وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انك انت المقدم والمؤخر لا اله الا انت ذنوب لا يعرفها الانسان يلقي الكلمات وتحمل البلايا وهو لا يدري كم من ذنب دفن لا يعلم عنه صاحبه لكن هل تاب من وفي صحيح مسلم كان عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره على نيته وسره هذه دقه الرسول عليه الصلاه والسلام في الاستغفار من كل انواع المعاصي والذنوب الا فليحذر مسلم يغتر ببعض الطاعات التي يؤديها فيظن انه لا يحتاج الى توبه اما بعده فيا عباد الله ومما يحول دون توبه بعض المسلمين ان بعضهم يترك التوبه ويتمادى في الذنوب معتمدا على سعة رحمه الله وتراه يردد دائما ان الله غفور رحيم حتى قال احد الجهله فاكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم والجواب لهؤلاء في قوله تعالى نب عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم وقال تعالى ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ثم ان الدين ليس بالتشهي والاختيار ليس على هوى الانسان يقول بعض الايات ويترك بعضها وفي الحقيقه ان الذي يقع تحت تاثير هذا المرض وهو التعلق بالرجاء دون توبه في الحقيقه هذا قد انتصر عليه الشيطان نعم انتصر عليه الشيطان بل ان هذا سفه في عقله هؤلاء يحصل عليهم نوع مخادعه للنفس نعم ان الانسان يخادع نفسه اذا قال هذه العبارات هو يعرف انه لا يستحي من ربه في كثير من الاحيان ويقترف الموبقات والمعاصي فلماذا يردد ان الله غفور رحيم وهو يعرف ان هذا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى قد فتح ابواب رحمته للتائبين وليس لمن يتبجح بمعصيته ان هذا يعبد الله نوع من مخادعه النفس بل وتطمئنها حتى تستمر في غيها دون تانيب كيف يكون ذلك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 حتى لا تضيق صدورهم بالتفكير في المعصيه وبالتفكير في التوبه والله يا اخوه ان هذا بالفعل سفه في العقل هذا كانه انسان فيه مرض قيل له هذا المرض لا بد من استئصاله لو لم يستئصل فقد جرت العاده هذا امر معلوم عند جميع الاطباء انه اذا ما استئصل هذا الجزء اليسير من المرض فانه قد يسبب هلاكك يمتد الى جسمك كله فانت تخطاه اما ان نستئصله مع شيء من الالم واما ان نعطيك اقراصا تهدئ الالم لمده يوم او يومين فقال لا انا اريد هذه الاقراص هذا ليس بعاقب الذي يقول هذا وهو يعلم انه ربما مات بعد شهر او شهرين والله عز وجل يسر له اسباب العلاج ولكنه يرفضه من اجل ان يتلذذ بذهاب الالم يوما او يومين ونحن لا نتحدث عن من يتركون المعالجه من باب التوكل على الله هؤلاء لهم باب اخر لا نتحدث عنه نحن نقول من قدم هذه اللذه العاجله الصغيره اليسيره على رضا الله عز وجل وما يتبعه من لذات عظيمه لا تنقطع ثم ان التساهل يا عباد الله في امر المعاصي غرور يخشى على صاحبه من غضب الله تصل الذنوب الى الذنوب وترتجى درك الجنان بها وفوز العابد ونسيت ان الله اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد هذا لا يقبل ايها الاخوه ابدا كثير من المسلمين يجمع يجمع من المعاصم الله به عليم ثم يقول ان الله غفور رحيم سبحان الله لم تعرف ان الله غفور ورحيم الا الان ولذلك يا عباد الله بعض العصاه يقول ان الله غفور رحيم من باب احسان الظن يظن انه من باب احسان الظن بالله احسان الظن بالله مطلوب نعم لا بد ان يحسن كل واحد منا ظنه بربه وان الله واسع المغفره لكن مع شيء من العمل مع التوبه والرجوع والانابه اما الذين يتعلقون بالرحمه ويرجونها وهم لا يعملون من اجلها فهؤلاء يتعلقون بالسراب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بل حسن الظن ينفع من تاب وندم واقلع انتبه يا اخي المسلم واقلع وبدل السيئه بالحسنه استقبل بقيه عمره بالخير والطاعه ثم حسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن والاول غرور والله المستعان يقول الله تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله ايها الاخوه في الله بعض الناس يعصون ربهم ويقولون هذا مقدر علينا ومكتوب علينا عياذا بالله من ذلك سيكون لنا مع هؤلاء المحتجين بالقدر على المعاصي والذنوب حديث ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه الخطبه الرابعه اما بعد فيا عباد الله لا زال حديثنا موصولا عن التوبه ان التوبه يا عباد الله هي الطريق الى سعاده الدنيا والاخره ان الله عز وجل ما خلق الخلق الا لعبادته فيا ترى كيف يعبده احد وهو لم يرجع اليه وهو لم يتوب اليه ولم يستغفر من ذنبه وقد ذكرنا في الخطب الماضيه امورا عديده تمنع بعض المسلمين من الدخول من ابواب التوبه الى الله عز وجل يمنعهم ابليس بحيل الشتى ومن ذلك يا عباد الله ان بعض المسرفين في المعاصي يحتجون بالقضاء والقدر فيقول بعضهم الله عز وجل قدر علينا ان نكون من العصاه ويقول الاخر لم يشا الله الى الان ان يهديني هذا مع الاسف ايها الاخوه مع كونه عذرا قبيحا فهو دليل على عدم صحه عقيده القضاء والقدر عند هؤلاء ومن المعلوم بداهه عند كل مسلم ان القضاء والقدر الايمان به ركن من اركان الايمان كما جاء في حديث جبريل المشهور عباد الله ان الذين يرددون هذه العباره سواء علموا ام لم يعلموا هم متبعون لفرقه فاسده منحرفه عن الصراط المستقيم يسميها العلماء طائفه او فرقه الجبريه الجبريه يرون ان العبد لا اختيار له فهو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 الذي ارسل المرسلين عليهم الصلاه والسلام الذي فتح ابواب الخير لعباده كيف يظن به انه يلزم عباده بفعل المعاصي سبحان الله الله عز وجل يقول اف نجعل المسلمين كالمجرمين ويقول اف من كان مؤمنا كمن كان فاسقا ويقال بعد ذلك من قبل بعض هؤلاء الجهله اننا نعصي الله لان الله عز وجل ارادنا ان نكون عصاتا اعوذ بالله هذا سوء ظن بالله وجهل في عقيده المسلم ويجب على من يراوده نفسه ان يعتقد مثل هذا الاعتقاد ان يتوب منه فانه قد يخسر كل شيء بمثل هذا الاعتقاد الفاسد عياذا بالله قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ليس لاحد ان يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين فان هذا لو كان مقبولا لامكن كل احد ان يفعل ما يخطر له من قتل النفوس واخذ الاموال وسائر انواع الفساد في الارض ويحتج بالقدر اذا يا عباد الله الاحتجاج بالقدر في المعاصي خلل في العقول ان الذي يحتج بالقدر في فعل المعاصي ويترك الطاعات انما يتشبه بالمشركين الذين قال الله عنهم واسمعوا يا عباد الله ماذا قال الله عن المشركين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا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 ومن خلقه فهم في امور الدنيا لماذا يختارون ما ينفعهم من جلب الارزاق وتحصيل المصالح لماذا مثلا لم يجلسوا في بيوتهم ويقولون ان رزقنا مكتوب يسافرون ويفعلون الموبقات بعضهم من اجل الدنيا لماذا لانه يعلم انه اذا جلس في بيته لن ياتيه الرزق فلماذا يقول هذا هنا ولا يقوله عندما يفعل المعاصي لماذا هذا دليل على الهوى وما احسن ما قاله بعض السلف قال بعضهم اذا قيل للعاصي لما عصيت الله لما انت مسرف في المعاصي توب الى ربك فقال انما انا اعصي بقدر الله الله عز وجل هو الذي قدر علي المعصيه فكانه يقول انا لا شاء علي قالوا اذا قال لك هذا فصفعه على وجهه صفعه يسقط على الارض فاذا قال لك لما صفعتني قل له صفعتك بقدر الله فان الله قدر عليك هذه الصفعه فلا بد ان ترضى بها لن يرضى وسيطالبك بالقصاص يقدم الناس بعضهم على قتل الاخر ويقول قتلته بقدر الله فلما تحاسبونني هذا باب ايها الاخوه لا يقبل ابدا عند العقلاء بل حتى الحيوانات ربما وهي ليس لها عقول اذا اعتدى حيوان على اخر ربما اجتمعت باقي الحيوانات وعاقبت ذلك المعتدي اذا يا عباد الله الاحتجاج بمثل هذه الاشياء لا يقبل ابدا عباد الله ان كثيرا من هؤلاء المقصرين هداهم الله اذا قالوا مثلا لم يشاء الله الى الان ان نصلي مسلم وتعرف ان الحد الفاصل بين الاسلام والكفر الصلاه ولا تصلي ثم يقال لك صلي فتقول لم يشاء الله ان اصلي بعد هذا الرجل الذي يقول هذا ومن كان على شاكلته هم في الحقيقه لا يقولون في الغالب لا يقولون هذا عن قناعه شرعيه ابدا ولا عن قناعه عقليه لكنهم يقولونه تخلصا من الحرج يقولونه هوا واعتذارا ولكن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب نسال الله عز وجل ان يهدي جميع المسلمين اللهم اهدي قلوبنا واصلح اعمالنا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله ومن المعوقات التي تصد بعض المسلمين عن المسارعه الى التوبه الى الله عز وجل ان بعض المسلمين وفقهم الله لكل خير يتركون التوبه من بعض المعاصي خوفا من الرجوع الى الذنب فهم لا يثقون في انفسهم كما ان هذا ايها الاخوه فيه عدم احسان للظن في الله عز وجل الذي يحب التوابين ويفرح بتوبه عباده ان التائب الصادقه في توبته سيجد ان شاء الله التثبيت والسداد من الله عز وجل على قدر حسن ظنه بالله وعلى قدر عزيمته وصدقه يروي ابو هريره رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي وانا معه حين يذكرني رواه مسلم ثم ايضا لا مانع من تكرار التوبه ولو حصل تكرار في الذنب بل هذا هو الواجب مهما رجع الانسان الى الذنب يجب عليه ان يتوب منه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 اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب ينغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فااذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبد اذنب ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فااذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك رواه مسلم ما اعظم هذا الحديث لمن يفقهه ما اعظم هذا الحديث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 التوبه يا عباد الله هي سبب المغفره وليس تكرار الذنب هو سبب المغفره الذي جعل الله تبارك وتعالى يقول له اعمل ما شئت فقد غفرت لك لانه يعلم انه من التوابين ايها الاخوه ان الذي يكثر من التوبه والندم والمحاسبه يستبعد ان يكون مصرا على الذنوب والموفق من وفقه الله عز وجل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الخطبه الخامسه اما بعد فيا عباد الله نواصل الحديث عن بعض المعوقات والشبه التي يتشبث بها بعض الغافلين البعيدين عن الهدف الذي خلقوا من اجله وقد ذكرنا عددا من الاسباب التي تصرف كثيرا من المسلمين عن الرجوع الى الله وتصحيح ما فات والاستعداد ليوم الممات الذي جعله الله حقا على كل احد فنقول وبالله التوفيق ان مما يجعل بعض المسلمين لا يفكرون في التوبه انهم يغترون بامحال الله عز وجل للعصاه وللطغاه وللغافلين فتجد بعض المسلمين يقول في نفسه ها انا ارى الارض قد امتلات بالظلم والظلمه وبالمعاصي والعصاه والمنكرات شائعه في اكثر بقاع الارض وما اكثر اكل الثربا وما اكثر اماكن الهجور وما اكثر المقصرين في اداء الصلاه ثم انظر الى نساء المسلمين في اكثر اقطار الارض اشباه عاريات ومع ذلك فهم يتنعمون بالصحه وبالمال ويعيش كثير منهم في رغد من العيش شبهه يقذفها الشيطان في قلب بعض المسلمين فينصرفون عن التوبه الى الله عز وجل ولا شك يا عباد الله ان هذه الشبهه لا تقوم الا في قلب جاهل بالله عز وجل وجاهل بسننه في الارض حتى انه قال بعض الجهله مره من المرات يقول نحن المسلمين نستسقي عشرات المرات ولا ياتينا المطر والكفره لا يستسقون وكل يوم يمطرون اعوذ بالله من الجهل اعوذ بالله من مقاله اهل الضلال هذا الكلام يصدر من قله العلم ومن الانغماس في الشهوات ولا يصدر الا من جاهل متكبر بعيد عن الله تبارك وتعالى نعم والا فانه قد روى الامام البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يمل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد والقران مليء بمثل هذه الاشياء ان الله عز وجل جعل هذه الدنيا لجميع خلقه مسلميهم وكافرهم لانها دار امتحان ودار ابتلاء لا دار استقرار متاعها زائل حلالها حساب فكيف بحرامها المرض يكدرها الهم والقلق يحقرها في عين المهموم والقلق ولهذا يعطي الله عز وجل هذه الدنيا لمن يحب ولمن يبغض عطاء الله مثلا للكافرين في هذه الدنيا وتمتعهم بها لانهم ليس لهم في الاخره الا العذاب نسال الله العافيه لنا ولكم وللمسلمين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 انهم لا يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ولذلك يا اخي المسلم انتبه اذا رايت المسرف على نفسه في المعاصي والبعيد عن الله تبارك وتعالى اذا رايت هذا يستمتع بشيء من الدنيا فاسال ربك العافي هذه ليست علامه خير له ابدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فانما هو استدراج ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ان اعظم عقوبه يصاب بها العاصي ان يغفل عن معصيته ويظن انه غير مستحق للعقوبه ولذا قال بعض السلف المعصيه بعد المعصيه عقاب المعصيه والحسنه بعد الحسنه ثواب الحسنه وهذا ايها الاخوه ملاحظ ويعرفه كل احد الانسان اذا فعل معصيه تجره الى معاصي كثيره والذي يفعل الحسنه تنشرح نفسه ويتقبل الاعمال الصالحه اكثر وهكذا والذين اهتدوا زادهم هدى الله تبارك وتعالى اذا راى اقبالا من عبده ولو في فعل حسنه واحده يسر له الاسباب اما اذا اقبل الانسان على المعصيه فتح له الشيطان ابوابا كثيره للمعاصي حتى يلج فيها ولا يستطيع الخلاص عباد الله قال بعض احبار بني اسرائيل يا ربي يا ربي كم عصيتك ولا تعاقبني هذا ما قال بعض الناس اليوم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 وعاقبك وانت لا تدري اليس قد حرمت حلاوه مناجاتي اي عقوبه ان يحرم الانسان من لذه الصلاه يقول ابن تيميه رحمه الله ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لن يدخل جنه الاخره وهي جنه العباده والانس بالله تبارك وتعالى انشراح الصدر بذكر الله جل وعلا ولذلك ايضا قال بعض السلف الواجب على العاقل ان يحذر مغبه المعاصي فان نارها تحت الرماد تحت الرماد وربما تاخرت العقوبه وربما جاءت مستعجله نسال الله تعالى ان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يهدي قلوبنا وان يصلح اعمالنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله لا يخفى على احد حال الامه الاسلاميه اليوم وهوانها على نفسها فضلا عن اعدائها الاخبار كل يوم تاتي بما يدمي القلوب تسلط للكفره اذلال للمسلمين يزداد والى الله المستتكى ما احوج الامه الاسلاميه اليوم كل الامه الاسلاميه ما احوجها الى التوبه الى الله اننا ايها الاخوه نرجو ان يحصل توبه جماعيه نعم ان الذي يمكن ان ينجي هذه الامه من حالها المتردي انما هو التوبه توبه عامه يا ترى كيف يصلح الله حال هذه الامه وهي لا تفكر في التوبه لا تفكر في التوبه يجادلون عن الباطل ويستمرئون ما هم فيه كثير من المسلمين كثير من الطغاة كثير من الفجره يدافعون عن باطلهم ويتهمون من يدعوهم الى التوبه بانه ظلام كيف يصلح الله حال هذه الام شرك منتشر وفجور مدعوم ومقنن التوبه يا عباد الله من تهميش الدين التوبه من الدعوه الى الفواحش ومن تلميع الرموز التي تدعو الى الفواحش هذه التوبه لا بد منها التهميش من حبس الدين في زوايا المساجد التوبه من التبعيه للغرب التوبه من ترك تحكيم ما انزل الله بين الناس التوبه من تربيه الشعوب على الرقص والله والخنا التوبه من ترك الجهاد في سبيل الله كل هذا امر مطلوب اذا تابت الامه الى ربها متعها الله بالحياه السعيده ومكن لها في الارض وهي موعوده في الاخره بجنه عرضها السماوات والارض لقد ذكر الله عز وجل قصة توبة امة كاملة في القران امة من الامم تابت باكملها من هم هم قوم يونس عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ما معنى هذه الايه كان قوم يونس يسكنون في نينوى شمال العراق حصل منهم الظلم وفقدوا نبيهم وابتعدوا عن الله عز وجل حتى ظنوا ان عذاب الله قد دنا بالفعل مثل حال الامه اليوم من يستبطئ عذاب الله عز وجل فلما ظنوا ان العذاب قد دنا لجؤوا الى الله قال المفسرون لجؤوا كلهم الى الله 40 ليله يدعون ويتضرعون فلما علم الله صدق توبتهم كشف عنهم العذاب وقال ومتعناهم الى حين قال المفسرون اي لم نعاجلهم بالعقوبه فاستمتعوا بالحياه الدنيا الى حين مماتهم وقت انتهاء اعمارهم فما احوج امتنا اليوم الى ان تعود الى الله ليرضى عنها ويرفع عنها هذا الذل وهذه المهانه وهذه الخيبه والتبعيه لاعداها بعض المسلمين يكادوا يصابوا بالياس مما يرى ولا ياس مع الله تبارك وتعالى لا ياس مع العمل الصالح لا ياسمع وجود التائبين والصالحين والرافعين اكف الضراعه الى الله بان ينصر الله عز وجل هذه الامه الخطبه السادسه اما بعد فيا عباد الله تحدثنا في خطب ماضيه عن اسباب كثيره تصد بعض المسلمين عن التوبه والرجوع الى الله ونضيف الى ما ذكر ومن اعظم اسباب الصد عن التوبه الى الله الجليس الصحبه كثير من العصاث والغافلين يحاولون التوبه واذا سمعوا موعظه سالت دموعهم شوقا الى جنه الدنيا وهي الانس بطاعه الله لكنهم لا يجاوزون ذلك المجلس الا ويرجعون الى ما كانوا عليه انهم يفشلون بسبب اصحابهم وبسبب مجالسهم التي اعتادوا عليها عباد الله ان من طبيعه الانسان انه لا يستغني عن الاصدقاء فهو يحب دائما ان يكون له اصحاب يلتقيهم ويأنسوا بمجالستهم حتى ان بعض الناس يتهمون من لا اصحاب له بالانطواء والمرض النفسي وغير ذلك من الاوصاف بل ان كثيرا من الناس يبالغون في اعطاء زملائهم واصدقائهم وقتا اكثر مما ينبغي حتى انك لا تجد بعض النساء تشتكي زوجها في انه لا يجلس معهم في البيت انه يقضي اكثر اوقاته مع اصحابه ربما الى الفجر واذا استيقظ اكل لقمه ثم خرج اليه هذا يدل ايها الاخوه على خلل كبير موجود عندنا في مفهوم الصحبه وكيف أنها سبب إما في السعادة الأبدية وإما في الشقاء نسأل الله العافية والسلامة ولهذا أرشد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرشد في أحاديث كثيرة إلى ضرورة اختيار الجليس الجليس الصالح أو الجليس الصالح الجليس السيء ايها الاخوه ان كثيرين ممن يحملون في نفوسهم طيبه وخيرا من اخواننا المقصرين المفرطين لو فكروا في انفسهم وفكروا بصد لوجدوا ان سبب معاصيهم وتقصيرهم جلساؤهم ولهذا امرنا الله عز وجل بمصاحبه الصادقين الصادقين في ايمانهم الصادقين في معرفه مفهوم الاسلام الصادقين في سلوكهم واخلاقهم الصادقين في تعاملاتهم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كما بين سبحانه وتعالى ان العلاقات والصدقات اذا لم تبنى على طاعه الله ولم يكن الدافع لك يا اخى المسلم عندما تختار رفقتك ومجلسك الذي تحبه اذا لم يكن الدافع هو مرضات الله تبارك وتعالى فاعلم انك داخل في قوله تعالى الاخلاء الاخلاء وليس اصدقاء فقط او الخله اعظم مراتب المحبه اذا قيل ان فلانا خليل فلان معناها انه يحبه حبا شديدا لا نظير له ومع ذلك يقول الله تعالى الاخلاء يوم اذن يعني يوم القيامه بعضهم لبعض عدو عدو الا المتقين ليس فقط لا ينتبه الى صاحبه ليس فقط يمتنع عن افادته لا بل هو عدوه عدو الا المتقين الا من بنوا علاقاتهم على محبه الله على الامر بالمعروف التواصي على الحق التواصي على الصبر ما اشد موقف بعض الذين ياتون يوم القيامه وقد فرطوا في هذه القضيه انه موقف حسره وندامه لمن ساق وراء اصدقاء السوء وجالسهم وجاملهم وربما ظن انه يحصل شيئا من الدنيا من ورائهم حتى كان سببا في افساده وابعاده عن طريق اهل الايمان واسمع يا اخي المسلم الى هذه الايات التي لا تحتاج الى تفسير يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانًا خليلًا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ايها الاخوه ما اجمل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما شبه جليس الخير وجليس السوء فقد روى الامام البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا طبقوا يا اخوه هذا الحديث على واقع الجلسه اذا جلس الانسان في مجلس خير فيه اناس يخافون الله بما يخرج يرتفع ايمانه ينسجر عن بعض المعاصي يشعر بانشراح واذا جلس في مجلس سوء خرج وقد اثقل نفسه بالسيئات والكدر والبعد عن طريق المساجد والبغض لطريق الخير اذا ايها الاخوه هذا مثال حقيقي وقديما قالوا الصاحب ساحب نعم يا اخوه ساحب ولو بعد حين بعض الناس يقول انا اجلس احيانا في بعض المجالس وان شاء الله هم لا يؤثرون علي الصاحب ساحب ولو بعد حين ومن يدعي انه لا يتاثر بمصاحبه الاشرار فقد غلط نفسه والله انه يغش نفسه لان اثر الصحبه يبدا في القلب وربما لا يشعر صاحبه والواقع يصدق ذلك قال احد العلماء رحمه الله ما رايت اكثر اذى للمؤمنين من مخالطه من لا يصلح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 يبتلى بمجالس سوء يغنها ضروريه لا بد منها كمجلس اقارب او بعض اهله وربما كان عمله يقتضي الجلوس في مجالس لا يحبها ولا خير فيها والجواب لهؤلاء نقول قال الله تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكره مع القوم الظالمين اذا كان لابد من الجلوس او اللقاء فيكون على قدر الضروره المؤمن لا يصلح دنياه على حساب دينه المؤمن لا يصلح دنياه على حساب دينه وليتفكر احدنا اذا اعتذر بانه لا بد ان يجلس في هذا المجلس هل هو بالفعل لا بد ان يجلس الجواب هو يملكه لا يملكه غيره نسال الله تعالى ان يصلح لنا ولكم الجلساء وان يجنبنا واياكم جلساء السوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم انه طلب التوبه والحديث مشهور لما جاء الى العابد وقال له لا توبه لك اكمل به ال100 ثم ذهب الى ذلك العالم الذي اشرق بنور الوحي فقال له هل لي من توبه فدله ذاك العالم الى التوبه بل انه قال له من يحول بينك وبين التوبه قال له انطلق انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء قال الامام النووي رحمه الله قال العلماء في هذا استحباب مفارقه التائب المواضع التي اصاب بها الذنوب وهذا يصدق ايها الاخوه على من تاب بالفعل ثم رجع الى مجالسه القديمه بعض الناس يتوبون وتصدق توبتهم ويصح سيرهم ولكنهم لا يلبثون الا وقد رجعوا السبب انهم تساهلوا في الرجوع الى المجالس التي كانوا يعصون الله عز وجل فيها ولو كانوا يعقلون ما مروا من طريقها لقد ذاقوا حلاوه الايمان فكيف يفرطون في هذا عباد الله اذا اردنا مثالا واضحا على كون الجليس حائلا دون التوبه بالفعل فانظروا في قصه ابي طالب ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف يقينا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 قل لا اله الا الله فيلتفت على اصحاب السوق فيشيرون عليه بان يبقى على دينه حتى خرجت روحه وهو يقول على مله عبد المطلب ارايتم ايها الاخوه مثالا عمليا اكثر من هذا ثم انظروا الى واقعنا كثير من شراب الخمر هداهم الله بعض الاخوه الذين ابتلو بشرب هذا البلاء واصحاب المخدرات ما الذي يحملهم على الاستمرار وهم يسمعون صباحا ومساء في كل مكان لا للمخدرات ونحن نقول ايضا لا للخمور فان الخمر ام المخدرات وما تشنه كثير من وسائل الاعلام على المخدرات وينسون الخمر هذا غلط وينبغي ان يصحح في مفهوم الناس الخمر من المخدرات بل هي ام الخبائث ولكن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 ان يتقوا الله عز وجل لا ياتيهم ملك الموت وهم يشربونها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه مدمن لا يدخل الجنه مدمن الخمر بلا ربما مات وهو لم يصلي بسبب الخمر فتكون خاتمته خاتمه سيئه هذا مثال عملي ايها الاخوه المخدرات والخمر ما اكثر الذين حاولوا وعاهدوا واقسموا ثم رجعوا لان الاصحاب لم يتغيروا اذا لم يتغير الاصحاب فان العزيمه تفتر والشياطين يكثرون على هذا المسكين ايها الاخوه في الله الصحبه الطيبه لها اثار اثار حسنه كما ان الصحبه السيئه لها اثارها السيئه وسنذكر طرفا من هذا ان شاء الله عباد الله عندما يسمع المسلم اهميه الصحبه الطيبه وفوايدها بل وضرورتها فان السؤال الذي يطرح نفسه من اصادق وكيف يكون لي صحبه طيبه كيف اتخلص من صحبه السوء كيف اجد مجلسا يدلني على الخير نسال الله عز وجل